لأ لآية لا لا لا القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمان. يتجرع ولا Dank Ik ben van توم فلاتا من ومن ما انا بمصرخ وما انت بمصرخي انك كفرت بما من قبل وَدَخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجِدِينَ تَعْتِيهَا جَنَّاتٍ تَجِدِينَ تَعْتِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا